من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حق التلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَثَّهُمْ وَمَنْ صَلَعَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَذْوَادِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وقهموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكثر من مقتكم أم إذ تدعون إلى الإيمان فتسرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى طروج من سبيل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 من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الله مخلصين له الدين ولو كره رفيع الدرجات ذو العرض يلقي الروح من أمده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم لا يقفى على الله منه شيء لمن الملك اليوم لله واحد القهاب اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآذفة تيذ القلوب لدى الحناد الكاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعلم وما تخفي الصدور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 كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآكارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقابوا سائر كذاب فلما جاءهم بالحق من قالوا اتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرحون ذروني أقتل موسى وليدع ربهم إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الفساد وقال موتى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون إيمانه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 بَعْفُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني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 وقال في دعون يا هامان نضر صرخا لعل ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى إله موتى فأطلع الى اله انس فاطرق موتا لا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وطد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم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 فستذكرون ما أَقُولُ لكم وأفوض أَمْرِي إلى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل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 قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار بخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عن يوما من العذاب قالوا أولم تفتأ فيكم رسلكم بالبينات قالوا فجعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أَسْتَجِبْ لكم إِنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين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 وكم خالق كل شيء لا اله الا هو فامنا الذين كانوا بآيات الله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 فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل أحد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلوا أجلا مسمى ولعلكم تحتلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول اهوكم فيفون الم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاة يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم قالدين فيها فبئت مسوى المتكبرين إن وعد الله حق فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِبُوْهُمْ أَوْ نتوفينك فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ خَرَصْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ